بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر, به لتنذر به وذكرى للمؤمنين في صاد كتاب مين منه يكون صدرك وذكرى حرج به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 و ا ل و ز ن ي و م ئ ذ ا ل ح ق فمن ث ق ل ت م و ا ز ي ن ه فأولئك هم ا ل م ف ل ح و ن و م ن خفت م و ا الذين ز ي ن ه فأولئك خ س ر و ا أ ن ف س ه م ا ل ن ا ب آ ي ي ا ا ت ن ظ ل م مكناكم و ولقد ن ف ي ا ل أ ر ض و ج ع ل ن ا ل ك م ف ي ه الاسلاميه معايش تشكرون ق ق د خ ل ن ك ثم صورناكم ثم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 ويا ادم اسكن انت وزوجك الجنه فكلا من حيث شئتما, فكلا من حيث شئتما ولا, تقربا ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما اورث عنهما من سواتهما وقال م ا نهاكما ر ب و م ا ع ن ه ذ ه ا ل ش ج ر ة إلا أ ن ت ك و ن ا م ل س ي ن للعلوم ا ا الاسلاميه لمن ن ف د ل م ا بغرور فلما ذاق الشجره بدت لهما سواتهما وطفقا يخصفان, عليهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه وناداهما ربهما الم انهكما عن تلكما الشجره واقل لكما, لكما ان الشيطان لكما عدو م و س ر ب ن ا ظ ل م ن ا أ ن ف س ن ا و ي للعلوم تغفر ن الاسلاميه ا ك م لبعض ا ء الله و الحسنى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 يا بني آ د م قد أنزلنا عليكم لباسا و ا ر س و آ ت ك م و ر ي ش ا و ل ب ا س ا ل ت ق و ى ذلك خ ي ر ذ ل ك من آيات ا ل ل ل ه ع ل ه م ي ذ ك ر و ن ي الاسلاميه بني آدم لا يفتننكم ن ك ا أخرج أ ب و ك كما م من الجنة أ اخرج ابويكم من الجنه ينزع عنهما لباسهما, لباسهما ليليهما سواتهما انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه م انا جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها قل ان الله لا يامر بالفحشاء ت ق و ل و ن ع ل ل ل ى ا ه م ا ل ا ت ع ل م و ن قل أمر ر ب ي ب ا ل ق س ط و أ ق ي م و ا وجوهكم ع د ك ل مسجد و د ع و ه م ا ل ا س ل ا د ك م بدأكم تعودون, كما بدأكم تعودون ف ر ي ق ا هدا وفريقا ي حق ع ل ه م ا ل ل ل ا اتخذوا الشياطين إنهم ي أ ء من دون الله و ي ح س ب و ن أنهم مهتدون يا بني يا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 لا ل تفتح ه م أ ب و ا ا ب ل س م ا ء و ل يدخلون ا ا ل ج ن ا ب ل ى ي ل ج ا ل ج م ل في و ن ا ل خ ي ا ق و ك ذ ل ك نجزي ا ل م ج ر م ي ه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 ر ج ا ل كلا يعرفون ب س م ا ه م و ن الله د و ا أصحاب ا ج ن ة ا سلام م عليكم أن سلام عليكم لم ل ي د خ و ا وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم صرفت ت ل ق أ ص ح ا ا ب ل ن ا قالوا ربنا قالوا ربنا لا تجعلنا ر مع ا ل ق و م ا ل ظ النابلسي م ي و ن د ى أ ص ح ا ا أ ع ر رجالا ا ف للعلوم ا ن م م الاسلاميه كنتم تستكبرون أ ه ؤ ء الذين أ ق م م ت ي ن ا ل ه ا ل موسوعه النابلسي ب ا ر أ ص ح ا ا ج ن أَنْ ة أ ل ا ع ل ي ن ا م ن ا ل م ا أَوْ م ل ا ر ز ق ك م ا ل ي ه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 ي و موسوعه يأتي النابلسي قد جاءت ر للعلوم لنا من ش ف ا فيشفعوا ء أ نرد ن ف ع ل غير ا ل ذ ي ك ن ا نعمل س ل ا م ي ا م و ض ل ع ن ه م م ا ك ا ن و ا يفترون ب ك م ا ل ل ل ه ا ذ ي خ ل ق ا ل س م ا و و ا ا ت ل أ أ ر ض في ي ستة ا م ثم ا س ت و ى ع ل ى ا ل ع ر ش يغشي م و ا ل ش م س و ا ل ق م ر و ا ل ن ج و م م س خ ر ا ت ب أ أ م ر ه ل ا له ا ل خ ل ق و ا ل أ م ر ت ب ا ر ك ا ل ل ه رب ا ل ل ع ا م ي ن ألا ل ه ا ل ل ل خ ق و ا أ م ر ت ب ا ر ك الله رب ا ل ع ا ل ح س ن ب م و س د و ا في ا ل أ ر ض ب ع د إ ص ل ا ح س ي ل د ع و ه خ و ف و م ع ا إن رحمة ا ل ل ه قريب من ا ل م ح س ن ي ن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 إ ن ا لنراك في س ف ا ه ة و إ ن ا لنظنك من الكاملين قال يا قوم ليس ب ي س ف ا ه ة ولكني رسول من رب العالمين أ ب ل غ ك م رسالات ربي و أ ن ا لكم ناصح أ م ي ن أو عجبتم أن عجبتم على جاءكم رجلكم ربكم من ذكر منكم ل ي ذ ر ك م و الهدى ذ ك ر و ا إذ ج ع ك م من خلفاء ب قوم شركه دعويه ل ي ر ربحيه س ذات م ض م و ل اجتماعي ف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 م من و س و غ ض ب أ ت ج النابلسي د و ن ي في أ س م ت للعلوم م ا ن ل ا ل ل ه ه ب ا م ن سلطان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 و إ ل ى ت م و د أ خ ا ه م صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم, ما لكم من إ ل ه غيره قد جاءتكم ب ي ن ة من ربكم هذه ن ا ق ة الله لكم آ ي ة فذروها تاكل في ارض الله ولا تمسوها بسوء, ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب اليم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 بل أ ن ت م قوم مسرفون وما كان جواب قومه الا ان قالوا أ خ ر ج و ه م من قريتكم إ ن ه م أ ن ا س يتطهرون ف أ ج ش ن ك ه أ ا ل ه إلا ى شركه أ ت ه ا دعويه غير ا ب ر ن و أ ن ربحيه م م ق ذات م ف م ا ن اجتماعي ق ب ة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 ذلكم خير لكم ان كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آ م ن به, به وتبغونها عوجا واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبه المفسدين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 ل ف ض ي ر ا ل ف ا ت ح ي ن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 وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف اسى على قوم كافرين وما ارسلنا في قريه من نبي إلا إلا أهلها بالبأسة إلا أخذنا أخذنا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 لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا, ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون افامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون َ و َ م ِ ن َ أ َ ه ْ ل ُ القرى َُْ ان ي َ أ ْ ت ِ ي َ ه ُ م ب َ أ ْ س ن ا ضحى وهم َُْ يلعبون َََُْ أ َ ف َ أ َ م ِ ن ُ و ا مكر ََْ الله َِّ فلا ََ ي َ أ ْ م َ ن ُ مكر ََْ الله َِّ الا َّ القوم َُْْ ا ل ْ خ َ ا س ِ ر ُ و ن َ أ َ و َ ل َ م ْ يهد َِْ للذين ََِِّ يرثون ََُ ا ل ْ أ َ ر ْ ض َ من ِ بعد َْ أ َ ه ْ ل ِ ه َ ا أ َ لو َْ نشاء َََ ص َ ب ْ ن َ ا ه ُ م ْ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 م و س و م ن النابلسي إ ا أ آ م ن للعلوم ا ل ا س ن ا ربنا م ي ن اسماء ا ل ل ن ا م س ل م ي ن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 فلما كشفنا عنهم الرجز إ ل ى اجل هم بالغوه الى هم, بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بانهم كذبوا ب آ ي ا ت ن ا وكانوا عنها غافلين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 وباطل موسوعه ا ا ك ن ا النابلسي ك م إ للعلوم ه وهو ف ض ك م الاسلاميه فرعون يقتلون موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا م ي م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 و ل م ا جاء م و س ى لميقاتنا و ك ل م ه ربه ق ا ل ق ا ل ر ب ل س ي أنظر إ ل ي ك ق ا ل لن ت ر ا ن ي و ل ك ن ا ن ظ ر إ ل ى ا ل ج ب ل ولكن انظر إ ل ى الجبل ف إ ن استقر و مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وقر موسى صعقا فلما أ ف ا ق قال سبحانك قال سبحانك تبت إ ل ي ك و أ ن ا أ و ل المؤمنين قال يا موسى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 إ ن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلتهم في ا ل ح ي ا ة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وامنوا إ ن ربك, ربك من بعدها لغفور رحيم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 واختار موسى ق ل ى الله عليه وسلم ا ل قال ربنا ف لا م تخفى موسى ا صلى الله رب و عليه وسلم من قبل واياي اتهلكنا بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنتك تضل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 أ ن ت ولينا فاغفر لنا وارحمنا و أ ن ت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا ح س ن ة وفي ا ل ا خ ر ة إ ن ا هدنا اليك قال عذابي أ ص ي ب به من أ ش ا ء ورحمتي وسعت كل ش ي ء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 و ا ت ب موسوعه ا ر الذي أنزل م أولئك هم ا ل م ف ل ح و ن قل ي ا أيها ا ل ن ا س إ ن ي ر س و للعلوم ا ل إليكم ه ي م ج ا ا ذ ي ل ا ل س م ا و ا ل أ ر ض ل ا م ي ه إلا هو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 و ق ط ع ن ا ه م ث ن ت ي ع ش ا ب ل س ي للعلوم الاسلاميه اسماء الله ا بعصاك ل ح ج ر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 كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا, وما ظلمونا ولكن كانوا أ ن ف س ه م يظلمون واذ قيل لهم اسكنوا هذه القريه وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حقه وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم فنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم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 فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قرده خاسئين واذ تاذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامه, إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب ان ربك لسريع العقاب وانه لغفور رحيم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 فخلف من بعدهم خلف و ر ث ا ل ك ت ا ب ياخذون عرض هذا ا ل أ د ن ى ويقولون سيغفر لنا و إ ن ي أ ت ه م عرض مثله ي أ خ ذ و ه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 والذين ي م س ك و ن بالكتاب و ع ه ا ا ل ص ل ا ة إ ن ا لا ن ض ي ع أجر ا ل م ص ل ح ي ن نتقن وإذ ا ل ج ب ل ف و ق ه م كأنه ظ ل ة و و ظ ن ا س ل ا م ي ن ا ك م بقوة ش ذ ك ر ه ا ف ي ه د ى شركه د ع و ن وإذ أخذ ر ب ك من ب ن ي آدم من ظ ه و ر ه م ذ ي ت ه م و أ ش ه د ه م على أ ن ف س ه م أ ا س ت ب ب ر ك م ق ا ل بلى و ا ش ه د ع ي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 والذين ذ ك ب و ا ب آ ي ا ت ن ا س ن س ت د ر ج ه م من ح ي ث ل ا ي ع ل م و ن و أ م ل ا ل ه م متين أولم إن كيدي ك ت و ف ر ا ما بصاحبهم من هو جنة إن إ ل ا نذير م ي ه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 ي س أ ل و ن ك عن ا ل س ا ع ة أ ي ا ن مرساها قل إ ن م ا علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إ ل ا هو ثقلت في السماوات و ا ل أ ر ض لا ت أ ت ي ك م إ ل ا بغته ا ي س أ ل و ن ك ك أ ن ك حفي عنها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 فلما اثقلت دعوى الله, دعو الله ربهما لئن اتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما اتاهما صالحا جعلا له شركاء, جعلا له شركاء فيما اتاهما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 إ ن و ل ي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم, لا يستطيعون نصركم ولا أ ن ف س ه م ينصرون و إ ن تدعوهم إ ل ى الهدى لا يسمعوه وتراهم ينظرون إ ل ي ك وهم لا يبصرون خذ العفو و أ م ر ك ه الهدى شركه عن د ع و ي ن ز غير ا ربحيه ف ا س ت ع ذ بالله إ ن ه س م ي ع ع ل ي م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 واذا لم تاتهم ب آ ي ه قالوا لولا اجتبيتها قل انما اتبع ما يوحى الي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمه لقوم يؤمنون